موضوع اللباس وراء ص ل ا ة الخوف أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يحتاج إ ل ي ه في الحرب ورخص له استعماله فيه وبناء على ذلك ذكره العلماء في باب ص ل ا ة الخوف وموضوعنا اليوم في وعيد والعيد العود يعود مشتق من العود كل عام لأنه يعود كل عام سمي عيد عيدا لأنه صلاة الأبحى الفطر لتكرره كل كل في او ل ك ث ر ة عوائد الله تعالى فيه على العباد او لعوده بالسرور والفرح على الناس وجمعه ا ع ي ا د والدليل عليه قبل الإجماع, الدليل على العيد قبل الاجماع قول الله تعالى فصل لربك وانحر المراد به صلاه عيد الاضحى يصلي الانسان وبعد ذلك يذهب فينحر اضحيته و أ و ل عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة وداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتركه ولذلك كان س ن ة م ؤ ك د ة ل م و ا ظ ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ولم نقل إ ن ه ا و ا ج ب ة لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما س أ ل ه ا ل أ ع ر ا ب ي عن الصلوات ا ل و ا ج ب ة قال لو خمس صلوات كتبهن الله على عباده فقال هل علي غيرها قال لا إ ل ا أ ن تطوع وقد تكلمنا على هذا الحديث بالاسهاب والتفصيل في شرحنا لصحيح مسلم وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث في صحيح مسلم وفي غيره على كثير من العبادات التي اختلف فيها ا ل ف ط ه ا ء منها ص ل ا ة العيد ومنها ص ل ا ة الوتر فنحن نقول إ ن ه م ا سنتان مؤكدتان وذهب بعض الفقهاء إ ل ى أ ن ص ل ا ة العيد واجبه ة صلاة وإلى أن الوتر أن ورددنا عليهم بهذا الحديث قال هل علي غيرها قال لا إ ل ا أ ن تطوع ي ع ن ليست عليك ص ل ا ة و ا ج ب ة سوى هذه الصلوات الخمس ولو كانت ص ل ا ة العيد و ا ج ب ة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ل ل أ ع ر ا ب ي حينما س أ ل ه عنها فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا إ ل ا أ ن تطوع دليل على أ ن ه لا يجب على الانسان غيرها و أ م ا قول الشافعي رضي ان ل ل تعالى ه ع ه إن من وجب عليه حضور ا ل ج م ع ة وجب عليه حضور العيد فمراد الشافعي بذلك أ ن يؤكد ص ل ا ة العيد في حقه وليس مراده بالوجوب الشرعي و و ج ب ا ل ة الذي ي أ ث م تالفه ويثاب فاعله وتشرع صلاة العيد جماعة ل ف ع ل ه صلى الله عليه وسلم إ ي ا ه ا في ا ل ج م ا ع ة وهي أ ف ض ل في حق غير الحاج بمنى من تركها أي ا ل ج م ا ع ة وأما ب ا ل ن س ب ة للحاج فلا تسن له صلاتها ج م ا ع ة و إ ن م ا تسن له منفردا ل أ ن ه مشغول ب أ د ا ء مناسك الحج وعباداته و ص ل ا ة العيد كما تشرع ج م ا ع ة تسرع ايضا للمنفرد فيصليها المنفرد في بيته كما يصليها الانسان في المسجد مع ا ل ج م ا ع ة وتسرع للعبد وتسرع ل ل م ر أ ة وتسرع للمسافر والخنث والصغير فلا تتوقف على شروط ا ل ج م ع ة وقد مر معنا من شروط ا ل ج م ع ة يجب ان تقام باربعين ر ج ل ب خ ط ة ابنيه مقيمين ما على المسافر ما على المرأة ما على العبد تجيب تجيب تجيب على على على شروط ك ث ي ر ة مرت معنا في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ص ل ا ة العيد ما تتوقف على هذه الشروط وبهذا تفارق ص ل ا ة العيد ص ل ا ة الجمعه ة ويسن الاجتماع لا ل أ ن هذا متعبر ومستحيل ا ل أ ف ض ل في حق الناس في ا ل ب ل د ة ا ل و ا ح د ة أ ن يجتمعوا في مكان واحد أ ن ن خ ر ج بهم والي ا ل م ن ط ق ة أ و أ م ي ر ه ا أ و المسؤول فيها إ ل ى خارج ا ل ب ل د ة في المصلى الذي يكون قد خصص ل ص ل ا ة ج ي د من أ ج ل أ ن يجتمع الناس جميعا في ذلك المكان و ي س أ ل بعضهم بعضا عن أ ح و ا ل ه م يتدارس بعضهم أ ح و ا ل ب ع ض يعرف كل منهم ح ا ج ة أ خ ي ه في الثلج د ة المرة وأنا أن الله تعالى ا ذكرت شرع لكم قبل ل هذه ا دوائر الصغيرة. كل ي و م ي س ت م ع في ا ل م ص ل يسأل الواحد عن الآخر في اليوم خمس مرات ع ن ا ل اليوم لقاء آ خ خمس ر مرات في هناك و م س ع أكثر وهو لقاء صلاه ة الجمعة يستمع ي ف أحد ا ل أ ح ي في ا ء م س ج د واحد و ت ك ل م ن حين ا الكلام ع ل صلاة الجمعة ى ذكرنا أ ن ه لا يجوز تعدد ا ل ج م ع ة في أ ك ث ر من مسجد بغير ح ا ج ة و إ ذ ا تعددت ا ل ج م ع ة في أ ك ث ر من مسجد بغير ح ا ج ة ا لمن ج ع ة ل م سبق ل أ ن التعدد تجاه ح ا ج ة ل أ ن الحكمه ا ل م ش ر و ع ي ة هي اجتماع أ ك ب ر عدد ممكن من الناس في المسجد من م ج م و ع ة الاحياء ي ج ت م ع و ا في المسجد الجامع ل أ د ا ء ا ل ج م ع ة ليتدارس بعضهم أ ح و ا ل بعض هذا لقاء صلاة ل ا ع يجتمع د ي به المسلمون في ا ل ب ل د ة ا ل و ا ح د ة في م ك ا ن واحد ك ل الأحياء البلدة الواحدة ا ل في مكان واحد كل الأحياء في ق ر ي ة ا ل و ا ح د ة في ا ل م د ي ن ة الواحده ة إذا أ م ك ن م يجتمعون ذلك في م ك القريه ن واحد ي س أ الواحده الأعم ل و في المدينه ا ع ل و ا ع الأرض ه اللقاء الوحيد في ا ل س ن ة هو لقاء الحج ليشهدوا منافع لهم فهذا من ج م ل ة المنافع أ ن يجتمع الناس من جميع البلاد ا ل إ س ل ا م ي ه ليتدارس بعضهم أ ح و ا ل بعض في ا ل س ن ة مره ة وبذلك ن لان م كما سيأتي ع ا أن يخرج ب الناس إ ل ى خارج ا ل ب ل د ة إ لكي ى المصلى ل يجتمع أ ك ب ر عدد ممكن من الناس من أ ج ل هذه ا ل ف ا ئ د ة أ و ا ل م ص ل ح ة ووقت ص ل ا ة العيد وقت أدائها ما بين طلوع الشمس إ ل ى زوالها يعني إ ل ى وقت الظهر هذا وقت ا ل أ د ا ء ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ا ة العيد من طلوع الشمس إ ل ى زوالها إ ي الى وقت الظهر إ ل ى أ ن تزول عن كبد السماء في يوم العيد و ي س م ت أ خ ي ر ه ا بعد طلوع الشمس ف ت ر ة من الزمن بحيث ترتفع الشمس قدر ر م ح ويزول احمرارها اتباعا النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من لم ي ج ز ا ل ص ل ا ة في ذلك الوقت بعض الفقهاء يمنع أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في أ و ق ا ت الكراهه ولو كانت ا ل ص ل ا ة لها سبب فخروجا من خلافه يندب أ ن تؤخر ص ل ا ة العيد حتى ترتفع الشمس قدر رمح ي أ و رمحين في ا ل أ ف ق في نظر عين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من منع ا ل ص ل ا ة في هذا الوقت وهي ركعتان صلاة العيد بالإجماع ركعتان سفق العلماء على أ ن ه ا ركعتان اركانها وشروطها وسننها ك أ ر ك ا ن وشرائط وسنن الصلاه ة الصلاة وتكلمنا وتكلمنا أركان على ا شروطها فما كان ركلاً الصلاة العveية صلاة العيد وما وعلى هو هو شرط ركن في في كان صلقاً الصلاة ي ح ر م بهما ب ن ي ة ص ل ا ة عيد الفطر أ و ا ل أ ض ح ى وبعد تكبيره ا ل إ ح ر ا م ي أ ت ي بدعاء الافتتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات و ا ل أ ر ض حنيفا إ ل ى اخره كسائر الصلوات وبعد ذلك ي أ ت ي بسبع تكبيرات سوى تكبيره الاحرام إ ح ر م تكبيرة ا ل إ ليست محتسبة. الرفوع ليست وتكبيرة محتسبة محتسبة ي أ ت ي بعد دعاء ا ا ل ف ت ت ت ا ح بعد ك ب ي ر ة الاحرام ودعاء الافتتاح بسبع تكبيرات م ت و ا ل ي ة تفصل بين ا ل و ا ح د ة و ا ل أ خ ر ى ب ي دعاء سنذكره لما رواه الترمذي وحسنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في ا ل أ و ل ى تبعا قبل ان ل ق ر ا ء ة ي ع ي ق ب ل أن ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة وفي ا ل ث ا ن ي ة خمسا قبل ا ل ق ر ا ء ة ولما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الاولى سبعا وفي ا ل ث ا ن ي ة خمسا سوى تكبيره ة تكبيرة الاحرام الاحرام سوى أ ن ب الاحرام ن ل رسول الله ن ان ا كان يكبر سبعا ر يكبر تكبيرة مع فهذا الحديث الثاني لنا ان السبعة يبين سوى ت ك ب ي ر ة الاحرام مع ت ك ب ي ر ة الاحرام يصير المجموع ثمان ومع ت ك ب ي ر ة الركوع يصير مجموع التكبيرات تسعا ولذلك يندب للخطيب إ ذ ا خطب الإيد. أن يكثر في ص ل ا ة العيد أ ن يكدر في ا ل خ ط ب ي ر الاولى ت أ ن ل أ من الصلاة فيها تسع ب تكبيرات يقف بين كل سنتين منها من تكبيرات في ا ل ص ل ا ة ك ا ي ة م ع ت د ل ة لا ط و ي ل ة ولا ق ص ي ر ة يقف زمنا في م ق د ا ر ما ي ق ر أ آ ي ة ص غ ي ر ة لا ط و ي ل ة ولا ق ص ي ر ة يهلل بها ان يقول لا إ ل ه إ ل ا الله ويكبر ويمجد الله تعالى وروى ذلك البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى تبع ل ج م ه و ر فقراء المسلمين ويحسن أن يقول س ب ح ان الله يقول ع ن ي في هذه ا ل و ف ة بين التكبيرتين ي ق سبحان الله والله أكبر. وهذه ا ل ل أكبر و ه الكلمات ا ل أ ر ب ع هي الباقيات الصالحات في قول عبد الله بن عباس رضي الله ت عنه ا ل ى ع بن عباس سبحان أكبر بعد التكبيرة الأخيرة بعد التكبيرة السابعة كن أن ينتهي من تتعود العادية الله والحمد ولا إلا الله والله الأخيرة كالصلاة لله إله ثم يندب له أ ن يتعوذ في كل ر ك ع ة وفي ا ل أ و ل ى آ ت د عندما تكلمنا على ايات ا ل ص ل ا ة قلنا يندب للمرء أ ن يتعوذ في كل ر ك ع ة والتعوذ في الركعه الأولى آتد. نعم ا ل ا ة و ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة ك غ ي ر ه ا الصلوات من ويصلي ا ل ر ك ع ة الاولى كما يصلي في ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة باركانها وشروطها و ه ي ئ ا ه ا يسبح فيها كما يسبح في الصلاه العاديه وادعيتها يدعو ما بين في الاعتدال بنفس الدعاء الذي يقوله في ا ل ص ل ا ة وفي الجلوس بين ا ل س ج ت ي ن يدعو نفس الدعاء الذي يدعوه في الصلاه العاديه كل ما قلنا في ا ل ص ل ا ة ن ق و ل ه هنا صارت ق ص ل ا ة العيد ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة فقط في التكبيرات في السبع في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى والتكبيرات الخمس في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة فقط وهذه مندوبات وليست من أ ر ك ا ن أ و شرائط صحه ص ل ا ة العيد يعني إ ذ ا فعلها اصيب عليها و إ ذ ا تركها لا يعاقب وتكون صلاته ص ح ي ح ة ف إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة يكبر خمسا سوى ت ك ب ي ر ة القيام الى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وسوى ت ك ب ي ر ة الركوع يكبر في ا ل ث ا ن ي ة خمسا م ن الصفه التي ذكرناها في التكبير في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى قبل ا ل ق ر ا ء ة ويرفع يديه ندبا في كل ت ك ب ي ر ة من التكبيرات يرفع يديه على نفس ا ل ك ي ف ي ة والهيئه التي ذكرناها في رفع يديه في تكبيرات الصلاه العاديه في تكبيرة وعند, الركوع وعند, الاعتدال من الركوع وعند القيام ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة عن العيئة نفس والكيفية ويرفع ا ل ك ف ي ي ة و يديه في الجميع السبع والخمس كغيرها من تكبيرات ا ل ص ل ا ة ويسل أ ن يضع يمناه على ي س ر ه تحت ق د ر ه بين كل تكبيرتين يعني بعد أن ينتهي من التكبيرات ويرجع يديه بعد أن من الى ا ل و ض ع ي ة التي كانت عليها قبل ان يكبر وهكذا في التكبيرات السبع ولو ارسل يديه فان هذا جائز كما ذكرناه في الصلاه ة اذا امن العبت م اذا امن ا ل ع ب والاولى ان يضعهما على يضعهما قدر ت بهما ا ا ع ل ل ن ب ي صلى الله عليه و س وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله الله ا صلى عليه ل يضع ب ط لكفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى قال وهذه التكبيرات لسنا فرضا ي ع ن ي ليست ركن من اركان ا ل ص ل ا ة و م ن ا ء على ذلك لا اذا تركها ما تبطل ا ل ص ل ا ة ولا بعضا ونحن حينما تكلمنا على ا ل ص ل ا ة قلنا انها تنقسم الى ثلاثه اقسام اركان وابعاض وهيئات الركن ما يجبر لا سجود السهو و لا ي ج بد ر شيء ل ا ب من الاتجان به والبعض يجبره سجود السهو والابعض ا عندنا خمس ة تكلمنا عنها والهيئات لا يحتاج معها للسجود السهو لانه ل ت ه ل ا زاد في ا ل ص ل ا ة شيئا ليس منها ولم يطلب منه اداؤه وبناء على ذلك هل التكبيرات في ص ل ا ة العيد هل هن اركان أم أبعاظ أم هيئات ق لسنا أ ر ك ا ن ا ولسنا أ ب ع ا ظ ا ي ع ن لا تبطل ا ل ص ل ا ة بتركها ولا تحتاج للسجود السهوي وبناء على ذلك لو تركها الانسان وسجد للساوي من أ ج ل تركها تبطل صلاته لأن هيئة من الهيئات. والتسبيحات في الركوع والسجود وتكبيرات الانتقال وغير ذلك من هيئات ا ل ص ل ا ة ا ل ك ث ي ر ة التي ذكرناها عند الكلام على الهيئه ة ولو ن س ي ا فاتت ولو نسيها قبل ا ل ق ر ا ء ة شرعت ا ل ق ر ا ء ة فات مكانها مثل التعود مثل دعاء الافتتاح ي ن ق و ل ن ا دعاء الافتتاح هو ما يفتتح به ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا قال أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم او بسمل او ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة فات دعاء الافتتاح في ا ل ص ل ا ة ولا يعود اليه وكذلك تكبيرات صلاه ة القراءة العيد اذا فات شرع في م ك ن العيد و و و نسيها ش ر ف القراءة فاتت في المذهب ا ل في ج ي اليه الإمام الشافعي في الجديد خلافاً لما ذهب اليه في القديم من أنه يكبر مالاً يركع د على الامام خلافا لما مالا ما من ذهب ذهب انه ونحن قلنا الفتوى دائما على الجديد إ ل ا في سبع ع ش ر ة م س أ ل ة ذكرنا بعضها في دروسنا ا ل س ا ب ق ة ويقرا أ في بعد ا ل ف ا ت ح ة في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى س و ر ة قاس و ا ل ق ر آ ن المجيد و ا ل ث ا ن ي ة اقتربت ا ل س ا ع ة ي ق ر أ ا ل س و ر ت ي ن بكمالهما كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وإن لم يرضى المأمومون لم بالتطويل يرضى نحن حينما تكلمنا على ا ل إ م ا م ة قلنا يندب للامام أ ل ا يطيل في ا ل ق ر ا ء ة وان أ ن ي ر ع ي ا ل م م أ و يراعي ا ل إ ن س ا ن العاجز في ا ل م أ م و م ي ن سيروا بسير ابطاكم ولكن م س أ ل ة التطوير والتقصير ليس ي ع نقول ي نحن ن أ ط ا ل إ ذ ا فعل شيئا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واما إ ذ ا فعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ج م ا ع ة ا ل ك ث ي ر ة وهو يعلم أ ن وراءه الكبير والصغير أ ن و ر ء ه ا و أ ن و ر ا ء ه ف ا ل ح ا ج ة عند ذلك إ ذ ا فعلنا ما فعله رسول الله ما نكون قد أ ط ل ن ا ا ل ا ق ا ل ة التي يقع بها الخلل والتي يصير ا ل إ ن س ا ن فيها منثرا من ا ل ص ل ا ة ف أ ن ا إ ذ ا اتبعت رسول الله واحد من الناس قال لي انك أ ق ل تقول له لا يا اخان انت ا ل آ ن مخطئ إ ذ ا كنت عاجزا ما تستطيع القيامه ف ق ع د أ ن ا يقال لي أ ق ل وفعلت فعلا منثرا للمصلين إ ذ اذا زدت على المشروع إ زدت على المشروع ل أ ن ن ا لو تبعنا هو أ ن اليوم ا ل ن ا س قرات بهم قل اعوذ برب الفرح و ي ق لا اقرا النقل هو الله احد واليوم وصل الامر ببعض الناس الى انه في ص ل ا ة التراويح يقرا جزءا من الايه طه الله اكبر ما ثبت ت عن الشارع صلى الله عليه وسلم في حالات كونه مع الجماعه ة العامة. النبي ل ع ي العامه ص ل السنة ا ة د طل ي ا الليل وكان ا ع ب ابن عباد رضي الله عنه عمران بالنساء رضي يطيل البقرة معه وقرأ سورة وافتتح هذه خاصة. يقدر هذه ا ل ق ر ا ء ة في ا ل ص ل ا ة العامه النبي واما النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ص ل ا ة العيد التي كان يجتمع بها أ ه ل ا ل م د ي ن ة و ي أ ت ي الناس من غير ا ل م د ي ن ة من ا ل أ ط ر ا ف ومن القرى ومن ا ل أ ر ي ا ف وكان رسول الله ي ق ر أ به ا ق ا ب واقتربت ا ل س ا ع ة بكمالها هذا ما يقال فيه إ ن ه تصويل اذن التطويل الذي يقع ف ي ه الخلل ما ياتي فيه ا ل إ ن س ا ن ب ز ي ا د ة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك, ذلك لنفترض أ ن هذا لما كان يصلي باناث ع ج ز ة فرضا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق ر أ اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر ولو ق ر أ ه ا يكون قد تعالى المشروع لكنه لو ر أ ى أ ن حالهم تحتاج منه الاختصار ما يختصر لا يختصر يراعي الظروف ا ل إ ن س ا ن مفروض أ ن يراعي الظروف لن يصلي وراءه نحن نقول هذا مشروع ولكن ما نقول ما بصير يصلي الا بهذه ا ل ق ر ا ء ة كما يفعل كثيرا من ا ل ج ه ل ة أ ي ض ا لا لو فعل هذا فقد فعل المشروع و أ ت ى بفاضل ا ل أ م ا لو كان الظرف يحتاج منه أ ن يختصر هل يطيل ما يطيل يصلي بالاختصار ا ل إ ن س ا ن يندب له ان ي ق ر أ في ص ل ا ة الفجر بطوار مفصل ولكن إ ذ ا كان في ص ل ا ة الخوف في ح ا ل ة ا ل م ع ر ك ة يقرا بسواي ل م ف ص ل لا الظرف يقتضي منه أ ن يقتصر خ ت ص ر الظرف ي ض ي ي منه أن خ ت فنحن نتكلم أ ي ض ا على الحالات ا ل ع ا د ي ة والظروف ا ل ع ا د ي ة واما إ ذ ا كان الظرف يحتاج من الانسان الاختصار فليقتصر ط ب ع ا بالظرف و ا ل م ص ل ح ة ا ل ش ر ع ي ة طبعا ليست م ص ل ح ة الناس و ا ل م ص ل ح ة ا ل د ن ي و ي ة ا ل م ا د ي ة ف ي ق ر أ س و ر ة قاض واقتربت بكمالها كما ثبت في صحيح مسلم وله ان ي ق ر أ ايضا في ا ل ر ك ع ة الاولى سبح ا م ربك ا ع ل ى وفي ا ل ر ك ع ة الثانيه ة ل اتاك حديث ا ل غ ا ش ي ة لثبوته ايضا في صحيح مسلم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ هذا و ي ق ر أ هذا ف أ ي ه م ا ق ر أ الانسان فقد اصاب س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويسن بعدهما بعد ه م الركعتين بعد ا خطبتان للجماعه ت أ س ي ا به صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين كلهم كانوا يخطبون بالعيد خطبتين خلافا لما يفعله المتنطعون ج ه ل ة القرن العشرين الذين غيروا حلال الله الى حرام وحرامه الى حلال الذين جعوا الاصل في بجهدهم هذا ف ي ب د ل ا ل ش ر ا ئ ع و ي ح ر ف و ه ا فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خطب خطبتين خ ط ب و ا ل ق ل ف ا ء الراشدون جميعا خطبوا خطبتين خ ط ب للعيد فيندبوا له بعد ا ل ص ل ا ة ان يخطب في الناس خطبتين ولا فرق في ا ل ج م ا ع ة بين المسافرين وغيرهم و ي أ ت ي بهم بخطبتين وان خرج الوقت فلو ا ت ص ر على خ ط ب ة و ا ح د ة لم يكفي ما ت ج د ب ه ولو قدم خ ط ب ة على ا ل ص ل ا ة قاسها على ا ل ج م ع ة لا يعتد بها ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هكذا فعلها فلا قياس مع النص نحن ظنا منه ان في هذا م ص ل ح ة لان الناس بعد ا ل ص ل ا ة ينصرفون فقال ا ل ل ه حتى امسك الناس اخطب وبعد ذلك اصلي حتى يسمع الناس ا ل خ ط ب ة ظنا منه ان هذه مصلحه ة نعم ذ ه الشارع الغاها الشارع الغاها مصلحة للمصلحة عندما لا يوجد عندما نصر. المصلحة نصر ولكن الشارع الشارع لا نحن بحث يوجد ننظر وبحث ضوابطها شيء طويل من المباحث الخلافيه ط و ي ل ل ا الكبيره في اصول الفقه ل ولكن ل معروفة ت المعروفه ا المصلحة نص وجد ما كانت عقول ا ل خ ط ب ة على ص ل ا ة العيد م ص ل ح ة وهي ان يجتمع الناس للسماع فلو صليت العيد ربما ينسحب كثير من الناس كما نرى ولا يستمعون ل ل خ ط ب ة لكن هذه ا ل م ص ل ح ة الغاء الشارع لم ي ع ت د بها وبناء على ذلك ما يجوز تقديم ا ل خ ط ب ة على ص ل ا ة العيد واركان خ ط ب ة العيد كاركان خ ط ب ة ا ل ج م ع ة ويندب للخطيب في خ ط ب ة عيد الفطر يعلمهم احكام ا ل ف ط ر ة كيف يخرجونها ولمن يخرجونها وما هو وقتها وما هو مقدارها وعلى من تجب يدب له ان يعلمهم احكام ا ل ف ط ر ة في ا ل م ن ا س ب ه خطبه في ن ه ا ي ة رمضان والظرف ظرف ف ط ر ة فيعلمهم احكام ا ل ف ط ر ة وفي عيد ا ل أ ض ح ى يعلمهم احكام ا ل ا ض ح ي ة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يقول ف ع ل ي لهم ا ل أ ض ح ي ة ما ت ف ت ش ح ق بعد ل الصلاة وإنما تفتشك ب ا ل ص ل ا ة ويشترط ف ي ه ا أ ن يكون عمرها كذا ووصفها أ ن ي ك ن كذا ما يصح أ ن تكون م ر ي ض ة ما يصح أن ت ك ومشوهه ن ة ما يصح ي أن تكون ف ا ع ي ب من العيوب التي تمنع ا ل ت ض ح ي ة يعلمهم أ ح ك ا م ا ل أ ض ح ي ة ويفتتح الخطبه ا ل أ و ل ى مما تفارق به خ ط ب ة ص ل ا ة العيد خ ط ب ة ا ل ج م ع ة أ ن ه ي ف ت د ح خ ط ب ة العيد بتسع تكبيرات في ا ل خ ط ب ة ا ل أ و ل ى والفرق بين تكبيرات ا ل خ ط ب ة وتكبيرات ا ل ص ل ا ة أ ن ه في تكبيرات ا ل ص ل ا ة يفصل بين كل ت ك ب ي ر ة و ت ك ب ي ر ة بما ذكرناه من التسبيح والتمجيد والتكبير والتهليل و أ م ا هنا فيذكرها ولاء الله أ تسع ت تكبيرات م ت و ا ل ي ة ما يفصل بين ا ل و ا ح د ة و ا ل ث ا ن ي ة بما يفصل به في ا ل ص ل ا ة وفي ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة ي أ ت ي بسبع تكبيرات ولاء أ فصارت ا ل خ ط ب ة ا ل أ و ل ى ب م ث ا ب ة ا ل ر ك ع ة الاولى أ و ل ى ع ة تكبيرات ما الحرام、والركوع. اتينا بتسع تكبيرات في ا ل خ ط ب ة الاولى وكبرنا في الركعه ا ل ث ا ن ي ة بسبع تكبيرات مع ت ك ب ي ر ة القيام ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة و ت ك ب ي ر ة الركوع اتينا في ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة بسبع تكبيرات المشابهة ما بين الصلاة خاط بين ورد ف إ ن كان في مسجد ب د أ ب ا ل ت ح ي ة إ ن كانت ص ل ا ة العيد في المسجد ي ب د أ ب ت ح ي ة المسجد ثم بعد فراغ ا ل خ ط ب ة يصلي ص ل ا ة العيد ل ي ش قال لان ت ح ي ة المسجد تفوت بالجلوس فيصليها ثم يجلس و أ م ا ص ل ا ة العيد فاتته تهى ولا تفوت في ج ل و س ه فيجلس ويستمع ا ل خ ط ب ة وبعد ذلك يصلي منفردا قال فلو صلى فيه بدل ا ل ت ح ي ة العيد هذا الكلام كله فيما لو اراد ان يصلي العيد م ن ف ر د ة ويصلي ص ل ا ة ع د منفردة و ي ت ح ي ة المسجد منفرده ة صلاة فاذا ف اراد وتندرج العيد ان يصلي ي ا التحية الاثنين قال هذا اولى يصح وهو اولى العيد استمع الى الخطبة وفي نفس الوقت صلى صلى التحية يصح يجب يكون وفي بعض ثم نفس وعندنا مع قد وهو يجزئ ا ل إ ن س ا ن عن ت ح ي ة المسجد حيه ص ل ا ة صلاه المهم أ ن يحيي المسجد بصلاه فلو صلى ا ل ف ر ي ض ة ونوى بها ا ل ت ح ي ة حي المسجد ولو صلى ن ا ف ل ة ر ا ت ب ة ونوى بها ا ل ت ح ي ة حصلت ا ل ت ح ي ة ولو صلى ص ل ا ة العيد ونوى معها ا ل ت ح ي ة حصلت أ ي ض ا ا ل ت ح ي ة وينذب للإنسان هذا الكلام كله اذا كان في المسجد واما اذا كان في الصحراء فلا يوجد تحيه مسجد وبناء على ذلك يندب له ان يجلس ويستمع ا ل خ ط ب ة وبعد ن ه ا ي ة ا ل خ ط ب ة يصلي ص ل ا ة العيد ويندب الغسل ل ح ا ط ر ه ا نحن حينما تكلمنا المسلوين يقولنا غسل العيد غسل صلاة العيد عيد الاتصالات صلاة الفطر الابحى على غسل غسل الغسل وعيد ويندب بحاضرها وغيره ولكنها م ت أ ك د ة في حق الحاضر اكثر من ت أ ك د ه ا في حق غيره ويدخل وقت الغصن س ل ب م ن ت ف الليل ح حينما ن تكلمنا على غسل الجمعة قلنا انه يدخل الجمعة وقتها على غسل بمنتصف ص ل الفجر فلو تسل قبل الفجر ا ة ا يجزئه ع غسل الجمعة لان ل و ق متسع ل الجمعة ا ة ي ا ل ظ ه ر واما ص ل ا ا ة ل ع ي د فبعد شروق الشمس, بعد شروق الشمس بدقائق و ا ل إ ن س ا ن لو أ ر ا د أ ن ي ق ت ص ل بعد صلاه الفجر ويجب ان يحضر الجماعه ة ونحن أراد لا نفترض ان الناس جميعا يوجد عندهم مياه ث ا خ ن ة كما يوجد عندنا في ح ي ا ة النعيم و ا ل ر ف ا ه ي ة التي نعيشها والتي ن س أ ل الله تعالى أ ن يعيننا على شكرها ا الناس جميعا ما يوجد عندهم يوجد ه ذ في كثير من الناس ما يحتاجون الى تسخين ا ل ماء بوسائل ب د ا ئ ي ة في الحطب يحتاج الى وقت يحتاج الى زمن فلو قلنا له ارتسل بعد صلاتك فجر ربما لا يدرك ما يتمكن من ا ل ر ت س ا ل وبناء على ذلك يدخل وقت م س ل العيد من منتصف الليل ومنتصف الليل ليس ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة ك م ا ن ي ر ف اليوم هذه ا ل س ا ع ة غ ر ب ي ة الساعه ا ل ز و ا ر ي الشيء الصلاحي منتصف الليل ما بين الليل غ ر ويندب ب ب اش انسوا ما اذام الحجر هذا هو الليل هو فقفتوا ب ع ذلك قدر منتصف الليل يختلف قدر منتصف ا خ ت للانسان ا ا ف ص ي ف ب خ ت الشتاء ل ا ف و ي د ب ل ل ن ان يتطيب وان يتزين ك ا ل ج م ع ة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل, مسجد. يندب للإنسان أن يأخذ زينته عند كل مسجد هذا في ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة فاذا كان العيد وكان اجتماع الناس أ ك ب ر فمن ذ ا ب أ و ل ى ولكن ا ل إ ن س ا ن في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة يندب له أ ن يلبس البياض تاسيا و أ م ا في العيد فيندب له أ ن يلبس الجديد وهذا وأما النحو والهيئة الحضور كله ذكرناه فيكره الذي لذات الكلام بالنسبة للرجال وأما بالنسبة للنساء فعلى النحو الذي في صلاة الجمعة قال أما الأنسى الجمال حتى لا فعلى الناس في حتى تبثل ويسن ل غ ي ر ه ا ب إ ذ ن الزوج ي أ و السيد وتتنظف بالماء ولا تتطير وتخرج في ثياب س ه ل ة ثياب ما تلفت النظر أ م ا ما يفعله النساء اليوم وفي ظنهن أ ن ه يذهبن إ ل ى المسجد تدينا تلبس أ ج م ل ثيابها و أ غ ل ا ه ا وتلبس أ ك ث ر الثياب لفتا ل ن ظ ر بحرام هذه فتنة هذه ما ذهبت لتطيع الله تعالى ذهبت ذهابها إ ل ى المسجد لذاته ل أ ن ه يفسد, يفسد الناس بدلا من أ ن تذهب لتطيع الله تذهب تعصيه بهذا وتوقع غيرها في المعصيه ة المرأة إذا ل خرجت يجب ي ع ا التخرج بثياب لا تلفت النظر ما تلفت النظر إليها أما ما يفعله النساء اليوم من نبس الثياب المزخرقة والمنمقة ذات الألوان الصارخة ذات تلفت تلفت يفعله الألوان التي تثير نبس من ليس تلفت النظر فقط و إ ن م ا تثير هذا يعني ليس ق ا ع ة و إ ن م ا هو م ع ص ي ة أ م ا مكان ص ل ا ة العيد فهذه م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين الفقهاء وعندنا عند ا ل ش ا ف ع ي ة فعلها في المسجد أ ف ض ل قال ل أ ن أ ف ض ل البقاع في ا ل أ ر ض المساجد وهي بيوت الله وبناء على ذلك اي شيء يفضل المسجد و ا ل ص د ر ا ل أ و ل السلف الصالح جميعا حتى أ ي ا م ن ا هذه صلوا ص ل ا ة العيد في المسجد الحرام ما كانوا يخرجون إ ل ى الصحراء و إ ن م ا خرجوا في المدينه لضيق المسجد وعدم اتساعه خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في ظاهر ا ل م د ي ن ة و أ م ا المسجد الحرام وقد كان يتسع للناس جميعا فكانوا يصلون في المسجد الحرام ولذلك ا و و ا خارج المسجد ل قال ا ل إ م ا م الشافعي أ ف ض ل ل ق ا ع ا ل ر ض هي المساجد ولا يفضلها شيء آ خ ر وبناء على ذلك صلاه العيدين للمسجد أ ف ض ل من الصلاه في الخارج ولو خرج الناس لظاهر ا ل م د ي ن ة من اجل الاجتماع فهذا أ م ر مشروع وجائز وقد يكون أفضل إ ذ ا كان المسجد لا ي ت ف ع أ و كانت ا ل م ص ل ح ة تقتضي هذا ف إ ذ ا خرج ا ل إ م ا م للصحراء لخارج المدينه س ج خارج ا ل م د للصلاه بالناس فيخرج معه الاقوياء و أ م ا الضعفاء الذين لا يستطيعون ا ل ق ر و ج قال فيندب له أ ن يستخلف فيهم من يصلي د يندب ي بهم ه أن بهم لان علي رضي الله عنه استخلف ابا مسعود الانصاري ة ي ذلك رواه الشافعي باسناد صحيح ويندب للذاهب إ ل ى الصلاه ان يذهب من طريق وان يرجع من اخرى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره ويخص الذهاب لاطولهما وذكر في ش ك م ة ذلك ا ل ش ك م ة ان يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر قال تكسيرا ل ت ج ر تكسيرا ل أ ج ر وقيل ان رسول الله كان يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر ليتبرك به اهل الطريقين وقيل ليستفتى فيهما وقيل ليتصدق على فقرائهما وقيل انه كان يزور ق ب ويبكر ر ا ل م م ؤ ن ن من كان ن في طريق عودته من الصلاة لماذا ي يذهب للطريق ويرجع من طريق آخر إنه كان يذهب من إنه ا ن من يذهب ط ي وفي طريق ق الناس ع و د ة ك ا يمر على قبور على ل ل م م ؤ ن ن ن ي ويزورها ويبكر ا ا للحضور للعيد نسبا بعد ص ل ا ة الصبح كما نص عليه الشافعي و ا ل أ ص ح ا ب ليحصل لهم القرب من ا ل إ م ا م و ف ض ي ل ة انتظار ا ل ص ل ا ة ويحضر ا ل إ م ا م وقت صلاته ما يبكر. الناس يبكر ي ب ك ر ويعجل ن ولكن الإمام أ ت بيته ت ي فورا المسجد ا ا من ب إلى ا الله عليه وسلم فيما رواه البخاري للنبي صلى عليه وسلم ي ومتلم و في الاضحى ل أ ن الناس مشغولون ب ا ل ا ض ح ي ة و يريدون أ ن ينتهوا من ا ل ص ل ا ة و أ ن يذهبوا لاضحياتهم قال ا ل إ م ا م النووي قلت من ا ل أ م و ا ل ت ي زادها على المحرر للرافع وقلنا إ ن ه يقول في أ و ل ه ا قلت وفي آ خ ر ه ا والله أعلم بعض اعلم ل ل ح ا ا زيادة ت تكون ى ا ل ح ر ر و بعض الحالات تكون استدراف و م خ ا ل ف ة للمحرر هنا ز ي ا د ة على المحرر قال قلت و ي أ ك ل في عيد الفطر قبل, قبل ان ل ل قبل ص ا ة أ يذهب إ ل ى ا ل ص ل ا ة يندب له ن ياكل ولو ش ي ء أن ي س ي ر ولو ت م ر ة ل أ ن اليوم يوم فطر خلافا لما كان عليه ب ا ل أ م ل من الصيام ويمسك عن ا ل أ ك ل في عيد ا ل أ ض ح ى حتى يصلي اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال ويذهب ماشيا إ ل ى المسجد ب س ك ي ن ة ووقار حتى إ ذ ا كان قويا و أ م ا إ ذ ا كان عاجزا فلا ب أ س بالركوب ولا يكره ا ل ن ف ل قبلها لان ولكن ا س يجب ان ا الشمس يكون هناك افضل و ن ا ل م ط ل ق ة بعد ا ر ت ف ا ع المسلمين واما تحية س ويكون ه ن ا ل ت ح ي ة قبل ا ر ت ف ا ع ا ل ش من س وبعد ارتفاعها ل ا ل م س ع ة ع ن د ن ا في المسلمين في المسلمين ا في المسلمين في ر ا ل م س ل م ا ن غ ي ر ا ل م ا اما م ا ل م ا م ف إ ن ه يخرج مباشره إ ل ى المنبر ويصلي ويندب للناس في ليلتين عيد, عيد الفطر وعيد الاضحى أ ن يكبروا التكبير ي ق س م إ ل ى قسمين يوجد عندنا تكبير مرسل وتكبير مقيد التكبير المرسل هو الذي لا يختص بصلاه من الصلوات و إ ن م ا يكبر مطلقا ً وراء ا ل ص ل ا ة وفي أ ي زمان وفي أ ي مكان عندما الشارع عندما يمشي في ي ولتكملوا ق ي أ خ ا العده ت ي ي المرسل ولتكبروا الله على ما هداكم. قال الشافعي رضي الله عنه سمعت من أ ر ض ا ه من العلماء ب ا ل ق ر آ ن يقول المراد ب ا ل ع د ة ع د ة الصوم وبالتكبير عند الاكمال إ ك م ل يعني ي عندما ل ل الصوم يكبر الله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. عيد الأضحى على عيد الفطر والتكبير يقول إ ن ن ن س ا ما هداكم ا ا عدة عيد عيد وقيف م يكبر في ز والطرق والمساجد والاسواق برفع الصوت للرجال اظهارا لشعار العيد اما ا ل م ر أ ة فلا ترفع صوتها اذا كان هناك رجال اجانب واما اذا لم يكن هناك رجال اجانب بان كانت مع محارمها فلا ب أ س من ان ترفع صوتها بالتكبير ايضا والازهر ادامته حتى يحرم ا ل إ م ا م ب ص ل ا ة العيد يعني ينذب للمصلي أن يديم التكبير أن ف ي كل ه ذ ه ا ل أ م احرم ك ن ت ى ي ح المصلي ب ص ل ا ة العيد ف إ ذ انتهى أحرم بصلاة العيد ا التكبير المرسل انتهى التكبير المرسل ولا يكبر الحاج هذا كله في غير الحاج أ م ا الحاج فلا يكبر ل ي ل ة عيد ا ل أ ض ح ى ل ي يكون ش إنه م ش و ب ا ل ل ت ب ي ة بل يلبي ل أ ن ا ل ت ل ب ي ة شعاره وفي ل ي ل ة العيد لا يسن ليلة عيد الفطر لا التكبير ف ط ر لا ل ا يسن عقب الصلوات في الاضحى أ ح في عيد ل أ نكبر صليناها نكبر التكبير عقب بالصلاة وراءها المقيد مقيد الصلوات هذا بالصلاة. أي صلاة أي و أ م ا في عيد الفطر فالتكبير مرسل ليس مقيدا ب ا ل ص ل و ا ت فلا نكبر عقيب ة ا ل ط ل و ا ت لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما صححه ا ل إ م ا م الرافعي وصححه ا ل إ م ا م النووي في أ ك ث ر كتبه وهو معتمد الفتوى في المذهب وانما التكبير مرسل يندب لو أ ن يكبر في أ ي وقت ي ن من ا ل أ و ق ا ت فلو صلى وبعد ذلك اراد ان يكبر لا على انه يكبر خلف الصلاه لانه ينكبر يندب له التكبير مطلقا لا مانع منه اما التكبير لانه صلى عقب ا ل ص ل ا ة فهذا ليس مشروعا على معتمد عندنا وقيل يكبر وعليه عمل كثير من ا ل ن ا س هذا في عيد الفطر واما في عيد الاضحى فاما ان يكون حاجا المكبر إ م ا أ ن يكون حاجا و إ م ا أ ن يكون غير حاج ق اما الحاج فيكبر من ظهر يوم النحر يكبر من ظهر من أمر نحر لانه قبل ذلك كان مشغولا ً بالتلبيه ة ويختم بصبح آخر أيام بصبح ح آخر تشريق قال、الحاجة. واما غير الحاج فهناك خلاف قيل غير الحاج الحاج وفي قول من مغرب ل ي ل ة النحر يكبر قال ا ل إ م ا م النووي وفي قول من صبح يوم ع ر ف ة من صبح يوم صبح عرفة الحاج يكبر من ظ ه ر يوم النحر واما غير الحاج ف ا أ ا ص ح المعمول به على كر الأعصار كر وفي مختلف ا ل أ م ص ا ر قديما وحديثا أ ن ه م يكبرون من صبح يوم ع ر ف ة قال النووي وفي قول من صبح يوم ع ر ف ة ويختم ب ع ص ر آ خ ر أ ي ا م التشريق والعمل على هذا في ا ل أ م ص ا ر وصح من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله ت عنهم ا ل ى ع من غير إ ن ك ا ر وهو المختار والمعتمد والمفتى به أ ن يكبر الناس من صبح يوم ع ر ف ة ويختم بعرض آ اخر أ ي ا م التشريع وهذا التكبير في هذه ا ل أ ي ا م وراء ك ليس صلاة ل مرسلا كالتكبير في ليلتي ن ع ي د و إ ن م ا تكبير في ليلتي ن ع ي د يكبر تكبير مرسل في عيد ا ل أ ض ح ى ز ي ا د ة عن ذلك يكبر التكبير المرسل ل ي ل ة العيد فقط و ز ي ا د ه على هذا ينجب له التكبير من صبح يوم عرفه خلف, الصلوات خلف, الصلوات خلف الصلاه ا ل ص الصلاة ل خلف ل و ا ا ت ن ا ف ل ة وخلف ا ل ف ر ي ض ة وخلف ا ل م ن ذ و ر ة وخلف ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة وخلف كل ص ل ا ة يصليها فرضا كانت أ م ن ا ف ل ة ر ا ك ب ة كانت أ م م ط ل ق ة ف إ ن ه يكبر وراءها وهذا هو التكبير المقيد يكبر عقب الصلوات إلى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 قال ولكن ي أن يقول أيضا بعد هذا لا إ ل ه إ ل ا الله ولا نعبد إ ل ا إ ي ا ه م خ ل ص ي ن له ل ا د ي ن و ل و ك ر ه ا ل ك ا ف ر و ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده صدق و ع د ه و ن ص ر ع ب د ه و ه ز م ا ل أ ح ز ا ب وحده لا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر ا ل آ ن ن ي ت ك ل ك ان م ا ل و و ي على الصلاة فيما ل و ا خ ن ل ن ا ك اشياء يوم ا ك ر ى قال ولو شهد الشهود يوم الثلاثين من رمضان فرمضان يثبت بشاهد واحد ا ل أ ظ ه ر أ ن ه يثبت بشاهد واحد ولكن شوال ما يثبت إ ل ا ا ل ش ا ه د ي ن و س أ ت ي معنا في الصيام إ ن شاء الله لو شهد شاهدان أ و شهود شهدوا يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال يوم الثلاثين من رمضان مبارك ما احد رأى الهلال فصلنا يوم الثلاثين رأى يوم قال ب ل ز و ا لو بساعتين ساعة طباحا ساعة العاشرة جاء ج م م ع ة من ا ل شهدوا ش انهم رأوا الهلالة ل يوم ل ل ة ام ي الثلاثين ر ا ن سيفطرون ا قال شهدوا س يوم لو ل قبل الزوال ب ر ؤ ي ة الهلال ا ل ل ي ل ة الماضيه افطرنا وصلينا العيد افطرنا وصلينا اذا بقي من الوقت من ما يمكن جمع الناس فيه و إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ل أ ن قلنا وقتها من طلوع الشمس إ ل ى زوالها ف إ ذ ا كان قد بقي وقت وتمكنا من جمع الناس و ا ل ص ل ا ة جمعنا الناس وصليناها وان شهدوا بعد الغروب ما شهدوا قبل, قبل الزوال شهدوا بعد الغروب هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة بعد الغروب يوم الثلاثين ص م ن ا كله وبعد الغروب جاء م ج م و ع ة من الشتقال و ا ر أ ي ن ا ا ل ا ل ا يوم أ م س قال لم تقبل شهادتهم شهادته؟ قال ما تقبل شهادتهم قال ما تقبل شهادتهم في ص ل ا ة العيد خاصه ليش قال لان شوار قد دخل ي ط ي ن ا وصوم الثلاثين قد تم ي ط ي ن ا فما عن ف ا ئ د ة من شهادتهم إ ل ا أ ن ن ا نلغي ا ل ص ل ا ة فلا ف ا ئ د ة من شهادتهم إ ل ا المنع من ص ل ا ة العيد فلا نقبلها ونصليها من الغد أ د ا ء قالوا وليس يوم الفطر أ و ل شوال مطلقا بل يوم يفطر الناس وكذلك عرف يوم يعرف الناس وكذلك أ ض ح ى يوم يضحي الناس و إ ن كان ا ل أ م ر في الواقع خلاف ذلك قد نتم ا ل ع د ة ثلاثين يوما ل ل غ ي م ويكون ب الواقع يوم شوال هل نعتبر نحن في اليوم الثاني ا ال ال نحن ال الفطر لا يوم يفطر الناس وبناء على ذلك نقوم غدا ونصليها اداء, نقوم غداً ونصليها أداءً. هذه ه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة لا شهدوا قبل الزوال ولا شهدوا بعد الغروب و إ ن م ا شهدوا بين الزوال والغروب شهدوا قالوا راينا د ل ا ل ة ل ي ل ة أ م س لا شك ب أ ن ن ا سنفطر يوم عيد ع ي ل الصيام سنفطر قال أ ف ط ر ن ا وفاته ا ل ص ل ا ة و ي ش ر ع قضاؤها متى شاء في باقي اليوم وفي الغد وما بعده في الاظهر كسائر الرواتب قال ا أ ف ض ل قضاؤها في ب ق ي ة يومهم إ ن أ م ك ن اجتماعهم فيه و إ ل ا فقضاؤها في الغد أ ف ض ل لئلا يفوت على الناس الحضور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه